وهذه الصورة المباركة فيها كذلك على على علاوة على ما ذكرناه بعض نعيم أهل الجنة كيف أن الله جل وعلا أخبر فقال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ثم ذكر السبب الذي به رحمهم الله وهو أصل من رحمة الله إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فمن يتأول القرآن إذا دعا يقول اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم قال ربنا هنا إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال العلماء وهذا يدل على أن أهل الجنة يوم القيامة يتذاكرون مجالسهم التي في الدنيا بحسب أحوالهم مجالس أهل الدنيا التي يقضيها المؤمن اليوم إن كانت خيرا يتذكرها المؤمن يوم القيامة كما قال الله جل وعلا هنا عن أولياء الصالحين في أنهم في جنات النعيم ورغد العيش وطمأنيته إلا أنهم يتذكرون تلك الأيام تلك الأيام الخاليات التي كانت في الدنيا يقضونها في ذكر الله جل وعلا وطاعته وعبادته والمؤمن خير من يعينه على طاعة الله رفقاء صالحون وإذا كان الله جل وعلا أثنى على كلب لأنه اختار رهطا صالحين قال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد فما بالك بغيرهم ممن تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الله صحبتهم الذين يدلون المؤمن على الخير وقد جاء في الحديث ولا يأكل طعامك إلا تقي وهذا فيه ندب إلى أن يكون الإنسان يتوخى الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة ربي.